حيم الرب اما انا لي ان ابكي على خطيئتي اما انا لهذا القلب الجافي ان يخطع اما انا لهذه النفس ان تخشع اما انا لهذه العين ان تدمع الان آن آن يا رب آن وعزتك ان اللهم ارزقني عينين الطالتين تبكيان بذروف الدموع وتملأني من خشيتك قبل ان تكون الدموع دما والاضراس جمره وارحم اللهم عبدا يسترحم يا ارحم الراحمين اللهم هذه آثامي وهذه مدامعي وأنا عبدك وأنت العفو والغفور سبحانك اللهم سبحانك اللهم لا تعاجني بعقوبتك وقد وهبتني الأمل في غفرانك اللهم لا تمكر بي في حيلتي ولا تآخذني بتقصيري في طاعتك اللهم وارحم نصبي وتعبي فيما دهاني من الخطايا ولا تحرمني أجر المصاب على مصيبته اللهم لا تدخلني النار بعد إذ أسكنت في قلبي توحيدك اللهم ولا تصرفني عن أن أدعوك في كل أمر وسبحانك يا ارحم الراحمين سبحانك أبدا أبدا سبحان رب الملكوت والجبروت سبحان الذي أنطق المخلوقات بتسبيحه فسبحانك اللهم سبحانك أبدا أبدا سبحانك اللهم اجعلني ممن اجتهد في عمارة قلبي بأنوارك وأخلص في سره وعلنه بمراقبتك وهام في شوقه ووجده بأنسك يا من نبع نورك في قلوب أوليائك فاهتدوا بنورك إليك يا نور السماوات والأرض يا رب العالمين اللهم إن لك عتقاء من النار فزد يا ربي عتقاءك بي عتيقا واعتق يا رب رقاب عبادك الموحدين المتقين المتعرضه لعطقك المتشوقة لعفوك ولا تجمعن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 الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. so so الله أكبر الله أكبر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 صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امنين بسم الله الرحمن الرحيم طه ما انزلنا عليك القران لتشقى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 الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنى وهل اتاك حديث موسى اذ راى نارا فقال لأهلهم كثوا اني انست, إني آنست نارا لعلي اتيكم منها بقبس او اجد على النار هدى فلما اتاها نوديا يا موسى انني انا ربك فخلعنا لك انك بالوادي المقدس طوى وانا اخترتك فاستمع لما يوحى انني انا الله لا اله الا انا فاعبدني واقم الصلاه لذكري ان الساعه اتييه اكاد اخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فترضى الله, الله اكبر ربنا ولك الحمد Allahu Akbar. dag akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصا أتوكأ بها وأهش عليها واهوش بها على غنمي ولي فيها ما يم اخرى قال القها يا موسى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 وأحل العقدة من لساني يفقه قولي وجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشد به أزري وأشرك في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوديت سؤلك يا موسى الله الله أكبر ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فخلف من بعدهم خلف اضاع الصلاه واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا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 له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبل لعبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان آئذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا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 أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونلفه ما يقول وياتينا فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا الم تر أن ارسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم ازا فلا تعجل عليهم انما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين الى الرحمن وفدا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 تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَنْفَطِرْنَ مِنْهُ وتنشق الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هدا أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمَانِ وَلَدًا وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَانِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِ الرَّحْمَانِ عَبْدًا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 طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثريء وإن تجهر بالقول فَإِنَّهُ يعلم السر وأخفى الله لا إله إِلَّا هو له الْأَسْمَاءُ الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رأي نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النير هدى فلما أتاها نودي يا موسى أني أنا ربك فاخلعنا نعليك انك بالوادي المقدس طوى وانا اخترتك فاستمع لما يوحى ان لي انا الله لا اله الا انا فاعبدني واقم الصلاه لذكري ان الساعه آتية اكاد اخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى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 اذهب الى فرعون انه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي يشدد به ازري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سولك يا موسى ولقد منعنا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أنقذ فيه في التابوت فقذ فيه في اليم فليلقه اليم بالساحل ياخذه عدو لي وعدو له والقيت عليك محبه مني ولتصنع على عيني إذ تمشي فَتَقُولُ فتقول هل عَلَى على من يكفله فرجعناك أُمِّكَ أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فلجيناك من الغم وفتناك فتونا فَلَبِتَ سنين في أَهْلِ مدينة ثم جيت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى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 قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى قال فما أباد القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الارض مهادا وسلك لكم فيها سبلا وانزل من السماء ماء فاخرجنا به وبانزل من السماء فأخرجنا به ازواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أمعامكم إن في ذلك لآيات لئن لها منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبا قال أجيتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرك يا موسى فلناتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا انت مكانا سوى قال موعدكم يوم الزينه وان يحشر الناس ضحا فتولى في العون فجمع كيده ثم أتى قال لهم موسى وي لكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افتر فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى قالوا ان هذين لساحران يريدان ان يخرجاكم من ارضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فاجمعوا كيدكم ثم توصفا وقد افلح اليوم من استعلى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 قل لا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كي ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتا فألقي السحر السجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى قال آمنتم له قبل أن آذل لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلا أقطع عن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا في جذوع النخل أينا أشد عذابا وأبقى قالوا لن نوثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا ان امنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما اكرهتنا عليه من السحر والله خير وابقى ان هما ياتي ربه مجرما فان له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى ومن